Allahu akbar, Allahu akbar Aşhedu an la ilaha illa Allah Aşhedu an muhammeda, rasulullah Hayy ala assalah, hayy ala al falah Qad qamati قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدوا استووا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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا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 Samia Allahu liman hamidah Rabbana wala kal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمَا يكَذبكَ بدُ بدينين ألَ صَ اللههُ بأحكمِ الحاكمين